غير المغضوب عليهم ولا الدالين آمين يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن شئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا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 وطعاما ذا غصة وعذابا ليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء مفقر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة صن شَاءَ اتخذ الى ربه سميلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 كَيَعْلَمَ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَقَائِمَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اعْلَمْ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عليكم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 قامون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله قرضا حسنا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 Allah, the Most